صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتجد النا شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن قربهم مودة للذين آمنوا الذين قانوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى عَيْنَهُمْ تَفِيغٌ مِنَ الدَّمْعِ تَرَى عَيْنَهُمْ تَفِيغٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِيدِنِ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فثابو الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأناب تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم, يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبرضاء في الخمر والميسر إنما يريد الله أن يوقع بينكم العداوة في الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر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 يا ايها الذين امنوا لا ينحرنكم الله بشيء من الصيد تناله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم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 فاتقوا الله يا للألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسوقم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم فالله عنا عفى الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام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 أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَدَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذْ اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يا ايها الذين امنوا شهاده احدكم عينا الوصي يا ايها الذين امنوا شهاده احدكم حين الوصيه يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه حين الوصية ثناد عدل منكم أو آخرين من غيركم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فأصابتكم مصيبة الموت تحبسون وما من بعد الصلاة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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذَا أُحِيتُ إِلَى الْحَوَارِقِينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا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 قالت تقو الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتقم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بِمَرْيَمَ اللهم ربنا أنزل علينا مائدة أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا تكون لنا عيدًا لأولنا وآخرنا وآيةً منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابًا فإِنِّي أُعَذِّبُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَادِمِينَ وَإِذْ قَالَنَا اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِي مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ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 اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الطالين. آمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور.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 فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزرون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم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 فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُل لَّمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْمَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ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 ولو ترى إذو قفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل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 قالوا يا حسرتنا على ما فروطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولو وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقرون قد نعلم إنه لا يحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون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 فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبَعَثُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ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 إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبك من الظلمات من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين.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 فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوه ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُونُوا أَهَا أُولَئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةٌ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحْ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهُوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِنُونَ بِهِ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصين قل لو أنعيدي ما تستعجلون بيني لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين